YV Altyazı اللي الناس طيبين حلا المدى والفراش والغمام الراش المدى والفراش والغمام الراش لوحة سحرية على ضباب الجاش اللي الناس طيبين